وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لو لا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز وتكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحرا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا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 وقال الذين لا يرجون اللقاء أنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لَقَدْ إِسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْعَتُ وَكَبِيرَةٌ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَ يَذْلِلُ الْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُنَ حِجْرًا مَحْجُورًا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً أَمَّ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالرعام ونزل الملائكة تنزيلا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 وقام نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولن قد أتوا على القرية التي أمترت ما ترسوا أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا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 126. ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبوا بكم ربي لو لا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.